وما أرسل All right. که la في صلاتك. Let well, well, me well, well, well. well. وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا تَخَذَّ لعلك باخيا نفسك على آثار And um, إذ آوى الفتر مَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى a uh... Yeah. We <laughs> ومن... <laughs> جبل لرأيته خاشعك من خشة الله. واترك الامثال لنضربها لقواس لعلهم يتفكرون. جلسنا خاشعين بالله وحده. ايات البيانات بالله العزيز. تلاه علينا على مساء حضراتي مخرق الرائد مريد مصر العالية العالم الاسلامي فديدة القارب الشيخ فوز عبد الغفار القارب الازاع والتلفزيون والمقيم بمركز مدينة المحمدية البحيرة. ايا السادة المعزين الكرام سعيكم مشكور وازمكم مرحور.